استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور واحد هل والدك مدرس؟ نعم هو مدرس اثنان هل والدتك مهندسة؟ لا هي طبيبة